بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم قاهر الذنب ومقابر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 برسلهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل وجادلوا بالباطل ليُدحضوه به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابه وكذالك حُقَّت كلمة ربك على الذين كفروا أن لهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ثغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم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 في يعدرجات ذو العرش يلقب روح من امره على من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 كانوا هم أشد منهم قوتا وأثروا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله وَمَا وما كان لهم من الله ميوقا من ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسوله فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا نوسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كبذابا لَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا قَتَلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَأَسْتَحْيِيُنِ سَأَأْهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِي الْعَالَمِ الْجَرُونِ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 أو لا يكتموا إيمانهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم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 بسم الله ان جاءنا قال في مَا ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل وقال الذي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 ومن يضلل الله فما له منها هادا ولقد جاكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا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 ذالك يطبع الله على كل قلب متكبر جدال وقال فرعون يا هامان بل صرحا صرح العلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلي علاء إله موسى وإني لا أظن له كذبا وكذلك زين لخرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد في الخرعون إلا في تبادل وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهتكم سبيلاً وسادة يا قوم انت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 فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حسابا ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني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 ردنا إلى الله وأن المسرخين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بآل فرعون سوء العذاب أنمار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ استكبروا إن كن لكم تبعا فهل أنت فهل أنت نغنو عننا نصبا منا؟ قال الذين استكبروا إن كل لقد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكتأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتابا هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار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 الساعة لآتية لا آتيت إلا ريد فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم دافرين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 فَكُونَ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاوَاتِ أَبْنَاءً وَصَوَّرَكُمْ أصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله. Akkor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 هو الذي يحيي ويميت هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمر فإذا قضى أمر فإنما يقول له جاهلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم جَاءُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ظَنًّا مِنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُوهُ مِن قَبْلُ شَيْئًا ذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ فرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ودخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبسم الله المتكبرين فاصبر إن وعد الله حقاً فإن رأي أنك بعض الذين عيدهم أو نتوفى أنك أو نتوفى أنك فإلي لا يرجعون ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم قصص عليك أما كان لرسول أي يأتي بأيات إلا بإذن الله فإذا جاء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 لِكِي تَحْمَلُونَ وَيُرِيَكُم آيَاتِهِ فَأَنَّى آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كانوا اكثر منهم واسدوا قوه واثارا في الارض فما اغنى عنهم فما اغنى عنهم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 لم يكن يفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا فلم يكن يفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سُلْطَة اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ خسربنا لك الكافرون